علم وله المتفق والمختلف ما لبغه وخطه متفق لكن مسمياته لعدة لو ابن احمد الخليل شكه احمد بن جعفر وجده حمدان هم اربعه وابه ولههم الجوني ابو عمران اسلامي والاخر من بغداده كما محمد بن عبد الله وما من الاوثار اشتباه ثم ابو بكر بن اياس منهم ثلاثه القضيه بينوا محلهم وصالح ارباتهم كلهم ابن ابي صالح اتباعهم ومنهم ما فيهم فقط ويشكل قال محمد اذا ما يهمل فام يكن حرب او عارض القب اطلقه فهو ابن جيد او ربه على التبوده او عثمان او ابن منها من فذاك الثاني ومنه ما في نشب كالحلبي قبول لو مذهب لو من واشدي عكبا نغما ام حافل العراق رحمه الله ما بين هذه الأمور من من الاتفاق يعني الاتفاق والاختلاف؟ إذا الاطلق والمختلف إنما يتعلق بالمشميات بخلاف ما مر بنا فيما مضى فيما يتعلق بالأسماء وهو في باب المختلف والمختلف. وطول الحاضر العراقي بابها النظم هذه الاديات قال من انواع فنون الحديث قال من انواع فنون الحديث معرفة المتفق والمفترق ثم بين المتفق والمفترق بقوله وهو ما اتفق خطه ولفظه أي باب واقتراق مشمياتي قال الامام الخطيب جيان البغدادي رحمه الله كتاب النفيس وكتابه مطول المتفق المشترك وربما فاته بعض تراجم كان ينبغي له ذكرها قال وإنما يحسن إرادة ذلك فيما إذا اشتبه الراويان المتفقان في الشيء لكونهما متعافرين واشتركا في باب شيوخهما أو في الرواة أو في الرواية عنهما واشتركا في بعض شيوخهما أو في الرواية عنهما يعني أن يشترك المتفقان بالشيوخ او يشترك الطلاب الرواة عنهما في الرواة عنهما قال وذلك ينقسم الى زمانيه اي ووجوه الاتفاق والاختلاف في كل تصحير او يمكن تقسيمها الى زمانيات اشعاع التي أن تطبق في اسمي واسم الاب والجد والكونية أن يتفق في الإشني والكونية والجد أن يتفق في الكونية والأب والجد وأحيانا في النشبة وهكذا حسب التمييع الذي لك وعلى الأول من اتفق أسماؤه وأسماء آبائهم مثل الخليل بن أحمد هون في الرواة سته كلهم يسمى بالخليل ابن احمد لكن يفرق بينهم النسبه كل ينتسب الى قبيله او الى مدينه او الى شلعاء او لحويلاء فهي محل الاختلاف الاشراق قالا لم يذكر فقط اسمه واسماء آبائه ابن مثاله الخليل ابن احمد سته او سته رجال ذكر الخطيب منهم اثنين فقط وهذا على مما فاته ولعل بعض ما فاته لم يكن قد وجد في زمن الخليل لان الحافظ العراقي وهكذا ابن الصلاح ومن جاء من المتاخرين ضموا الى الاشماء المتقدمه ما عرفه من اشماء المتاخر ف احيانا هذه الزيادات التي تفوت امثال الحافظ الخطيب البغدادي لا تكون عن تقصير منه وانما لان بعض هذه الاسماء لم تكن موجوده في وقته وفي زمنه كان ذكر الخطيب منهم اثنين فقط وهما الاولان يعني الاول والثاني المذكورين فالاول الخليل بن احمد ابن عمرو ابن تميم ابو عبد الرحمن الاجدي الفراهيدي البصري المحوي قال صاحب العروض يعني صاحب علم العروض وهو أول من استخرجه أول من استخرجه وشتبته ألب في وبيّن أن الشعراء الذي ينضمه العرب له بحور هذه البحور جعل لها اوجان عرف هذا العلم بعلم العروض وصاحب كتاب العين في اللغه اي انما كتاب العين وكتاب العين يعد من المعجمات العربيه معجم من المعجمات امثله الخليل بن احمد ولذلك عرف في اوساط النحويين وأوصاف البلاغيين والأدباء أكثر مما اشتهر في أوصاف المحدثين. قال وصاعد العين في اللغة وشيخ شبوة هكذا ينطقه المحدثون لا يقولون شيئاً به لأن المحدثين لا ينطقون بوجه. ذلك امنويه اسم من اسماء الشياطين عندهم وهم يصولون على اي الله يتعاملون مع الشياطين فكل ما جاء على هذا الوجه هكذا ينطقونه فهم يقولون في اسحاق ابن راهويا وفي شاع ابن خليب شبويا وهكذا مشقويه وهكذا كل ما جاء على هذا الوجه قام ورانا على عاصم بن الأحول وام شيوخ الخليل بن احمد عاصم بن الأحول واخرين ذكرهم ابن عباد في الشقاق اي في كتابه الذي الفه في نقاش الروايات قال مولده سنت مئة وذاكي وقيل جذي وثاكى فقيل سنة شبعين ومائة وقيل سنة بضعين وستين يعني تسعة وستين ثمانية وستين وقيل سنة خمسين وسبعين فأقصى ما قيل خمسين وسبعين وأقل ما قيل بضعة وستين وأشهر ما قيل شديد حيث بدع به قال أبو بكر بن أبي خيزم أول من سمي بالإسلام أحمد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو الخليل والد الخليل ابن أحمد أبو الخليل ابن أحمد العروبي وكما قال المبرد ابو العباس المبرد في كتابه المشهور بالكامل في الاباب واللغه ايضا اشار الى ان احمد والد الخليل اول من سمي سمي بهذا الاسم او من تسمى بهذا الاسم في الاسلام بعد تسميه النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يجدوا في الصحابة من اسمه أحمد، ولما شما التابعون بهذا الاسم أول من شما والد الخليل. لكن اسم محمد وجد في الصحابة رضوان الله عليهم كهير. قال، وكما قال المبرد فتش المفتشون. طاب وجدي بابن ابينا محمد صلى الله عليه وسلم من اسمه احمد قبل ابي الخليل ابن احمد انتهى كلام المبرد في كتابي قال الراذره على هذه المقاله ب ابي الشفر سعيد ابن احمد او ب ابي الشفر شعيب ابن احمد يعني seen انه اكبر من والد الخليل فان كان هو اكبر على انه سبقه في التشمير لكن المحققين يقولون هذا خطا لان والد الشفر او والد سعيد بن احمد اسمه في الحقيقه يا احمد وليس اي وليس احمد قام واكتب على هذه المقاله باب الشجر شعيب بن احمد فانه اقدم يعني من والد الخليل قال وجيب باما شرحه الين قالوا فيه احمد يعني اسمه يا احمد على وزن فعل المبارع ديوائي وقال ابن معين اسمه احمد فمن هنا من هنا يعترض من يعترض لكن المشهور ان اسمه احمد ولذلك لا يرد على من قال الا والد الخليل هو اول من تسمى باحمد بعد النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو الاول من الاشماء المتفقه والمفترقه احمد الخليل بن احمد والثاني ممن تشمى بذلك قال الخليل بن أحمد أبو بشر المجنى وقيل الثماني بشريه أيضاً يعني إذا هو التقى مع الأول في النشبة إلى البلد رأى عنه مشنير بن أخبر رأى عنه محمد بن يحيى بن أبي شنيل وابن الله ابن محمد المسلمي والعباس بن عبد العظيم العنبري ذكره ابن حبان في الثقات او ضمن وقال النشائي في الكنى يعني في كتابه المسمى بالكنى ابو بكر خليل بن احمد بشري وليشه شهاب العروق قال خطيب ورأيت شيخ من شيوخ أصحاب الحديث يشار إليه بالفهم والمعرفة قد جاء أخبار الخليل بن أحمد العروبي وما روا عنه فأدخل في جمعه حديث الخليل بن أحمد هذا يعني فوقع في خلط في خلط وكان الاولى ان يميز بينهما كانوا من اعمى النظر لعلم ان ابن ابي شميل والمسلمي وعباس العمري يشغورون عن ادراك الخليل بن احمد العروضي ايفهما في طبقتين مختلفتين فمعربه الطبقه لها دور في التنميش مؤمله يعني العروضيه قديم قال قلت والقائل هنا الحافظ العراقي كتبه البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير ان عبد الله بن محمد الجعفي وهو المشند سمع من الخليل بن احمد النحوي صاحب العروض قال عثمان بن حادر والله اعلم يعني وهذا الكلام كانه يجيد الامر اشكال وكان من اشار الين خطيب بقوله انه من علماء الحديث ومن الرجال انه جعل الخليل بن احمد الساري هو الخليل بن احمد الاول فاما العراقي يقول وقد يكون له في ذلك شيء من المندوحة فانا هذا الراوي التلميذ تلقى عنهما وهو عبد الله بن محمد النجاشي قال وكلام البخاري يطوب انها في الترجمتين واحده وقد فرق بينهما النشائي وابن حبان والخطيب وهو الظاهر والله اعلم يعني التفريق اظهر من اعتبارهما واحدا فهذان المدار ذكرهما الخطيب في كتابه ثم زاد ابن حاجب العراقي تبعاً لما ذكره ولما ذابه ابن الصلاح أي ذكر إلا من شمل بالخليل بن احمد شتته قال الاسلامي الخليل بن احمد بصري ايضا ويروى عنه قالا ذكر اهو ابو الفضل الهروي في كتابي مشتبه اسماء المحدثين فيما اتاه من الجوجي في التلقيح اللي هو كتابه تلقيح فهوم اهل الازهر عن خط شيخه عبد الوهاب الامامي عنه عن خط شيخه عبد الوهاب الامامي عنه قلت والقال هنا الحافظ العراقي وasarray yaqul hadha huwa al-Khalil ibn Ahmad al-Nahwi fa'innahu rawaa 'an ghayri wahid min al-Tabi'in wa lam yu'akrama taa' wahid minhum lakin idha qulna inna 'akrana fi salat niya wa ithnayn aw nahwiha fa'inna al-Khalil ibn Ahmad la yakun qad adraka li'anna al-Khalil ibn Ahmad hasab ma thakaru annahu wulida shab' mi' فلا يكون له ادراك لهاولا قال الرابع اذا فالثلاثه الان محل اشتباه الثلاثه الاول محل اشتباه انهم واحد او انهم اكثر قال الرابع الخليل بن احمد بن الخليل ابو شاد الشزي عن فقيه الحمزي قال شبه قرن وصف بها سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة حدده عبد بن خزيمة وابن شعاع والبغوي وغيرهم شرع منه الحاكم وبتره في تاريخ نشابور قام وبتره كانوا منهم الحاكم ومثره في تاريخ نشابور تاريخ نشابور طبعا هو للحاكم اي حاكم ابو عبد الله ولا ابو احمد ابو احمد الحاكم الكبير هارون الخامس الخليل ابن احمد ابو سعيد البشتي القاضي المهلبدي لا ترى ابن الصلاح المهلبي، لا ترى ابن الصلاح أنه شمعة من الخليل ابن أحمد السجدي المذكور، ومن أحمد ابن المبصرا البتر وغيرهما. حدث عنه البيهقي يعني صاحب السنن. أذا هو الخامش؟ من من تشما بالخليل ابن احمد واما الشاعريس فقال الخليل ابن احمد ابن عبد الله بن احمد ابو سعيد الخليل ابن احمد ابن عبد الله بن احمد ابو سعيد للفقيه الشافعي قال ذكرهم حميدي في تاريخ الاندلس وذكر ابن إشكوال في السنة أنه قدم الأنبلش من العراق في سنة ثمانية وعشرين هكذا وأربعمئة قال وراه عن أبي محمد بن النحاش بنشرة وابي محمد بن النحاش بنشرة وابي شعذن الماليني وأبي حامد الإشرايين وغيرهم. قال رحكة عن أبي محمد ابن حجرج أن مولده سنة ستين وثلاث مئة. قال روى عنه أبو العباس أحمد بن عمر العذري. قلت والقائل هنا. هو الحافظ العراقي واخشى ان يكون هذا هو الذي قبله انه هو الخامس والذي سماه بانه من الخليل بن احمد ابو سعيد البستي القاضي المهلبى وهكذا فرق بينهما ابن الصلاح، ولترهم العراقي تبعا لابن الصلاح، الله أعلم. يقول الحافظ العراقي، وقد أشقت من الشتة الذين لتره ابن الصلاح واحدا، وهو الخليل بن أحمد الأصبهاني. يروي الروح بن عبادة لأنه وهم فيه. وانما هو الخليل ابن محمد وليش ابن ايه وهما ووهما فيه قبله ابن الجوزي وابو الفضل الهروي فانه عده فيما لشوه الخليل ابن احمد وهو في تاريخ اصفهان لابن نعيم على الصواب يعني اسمه الخليل ابن محمد اصبهان يقال اصبهان ويقال اصفهان لكن الكتاب المشهور ذكر اخبار اصفهان والكتاب مطبوع في مجلدين قام وهو في تاريخ اصفهان لعبد العين علي الفاروق يعني اشتهر هذا الخليل بن محمد ابو العباس العجلي وروا من طريقه عدة احاديث هذا اشقطه الحافظ العراقي يا اما هو قد تبين له وهم من سماه باحمد خليل بن احمد قال وجعلتم مكانه الخليل بن احمد البصري الذي يروي عن عكرنا اللي هو ايش الثاني الذي يروي عن عكرنا كما ذكروا ابن فضله الهروي ان لم يكن هو الخليل بن احمد النحوي قال وساذكر بعض هذا جماعه يعوض منهم هاهون اثنين ان كانا مكررين وقد وقع في اصل سماعنا في اسرايح ابن اذهبان في ما استفاضوا المئه من القشن الثاني يعني في الكتاب الذي سماه بالأنواع والتقاسيم. قال أخبرنا الخليل بن أحمد بواسط. قال حدثنا جابر بن عبد الله ذكر حديثا. يقول أخبرنا الخليل بن أحمد بواسط. قال حدثنا جابر بن عبد الله ذكر حديثا. قلت الظاهر انه الخليل بن محمد فانه سمع منه بواسط سمع منه بواسط عدة احاديث متفرقه في انواع الكتاب ولبثت عليه الا يغتر به ويشدرك يعني فان اسمه الصغير الخليل بن محمد وليس الخليل ابن احمد النحوي هذا اسمه الخليل بن محمد قال من نوع اشعار اصطلاح ال100 من القسم الثاني قال اخبرنا الخليل بن احمد واشح او ارجع اليه في تراجم كتب اخبار راشد ما ابن راشد اليه يعني لهم تراجم مستقله صاحيح ابن حبان لكن هل يعني الاسم فيه على الضبط ولا الاسم زي على الخلا يا اما الحافظ العراقي يقول انا لما رجعت الى صحيح ابن حبان وجدته يذكر في اكثر من موضع الخليل بن محمد ولكنه في هذا الموضوع ذكر الخليل ابن احمد قال توكل الله انه الخليل ابن محمد فانه شجع يعني انبه باش عنه بواسط أربعة حديث متفرقة في أنواع الكتاب. قال ونبهت عليه لئلا يغتر به ويستدرك. يعني على ابن الصلاح وأنفاليهما أنه لم يذكره مع أنه إيه اسمه الخليل بن محمد. قال وأن من يسمى أيضا الخليل بن أحمد. قال الخليل. ومن من يسمى ايضا الخليل ابن احمد البغدادي روى عن يسار ابن حاتم قال ذكر ابن النجار في الجيل يعني في تاريخ بغداد لما بجؤ ابن النجار له ليل على تاريخ بغداد والخليل ابن احمد ابو القاسم الشاعر البصري البصري رواه عنه الحافظ أبو القاسم ابن الطحام وذكره في ذيله على تاريخ نصر هذا الضاهر عنه المصري قال والخليو بن أحمد أبو القاسم الشاعر البصري قال روا عنه الحافظ أبو القاسم ابن الطحام وذكره في ذيله على تاريخ نصر وقال طوف يشرت ثمان وخمسين وثلاث مئة أو أي هذا أيضاً مما يشدرك، مؤنشه هو الخليل بن أحمد. آمين. قال، والخليل بن أحمد ابن علي الأبو طاهر الجوفقي الشرصري، سمع من أبيه وابن البطي، وشهده غيرهم روا عنه الحافظان ابن المجار وابن الدبيسي وغورهم. قال روى عنه الحافظ عن ابن النجار وابن الدبيهي وكل من ابن النجار وابن الدبيهي له دين على تاريخ بغداد. قال وذكره كل منهما في الزين يعني في الزين على تاريخ بغداد. وتوثّي شرط أربعين وثلاثين وستمئة. قاله ابن النجار والله أعلم. وكتاب الزين ابن النجار. يسمى المستفاج، وكذلك ذيل تاريخ بغداد بن الدبيزي سوى الكتابين مطبوع، الأول في مجلد والثاني في مجلدين، فهذا ما وقع من المستفقي والمفترق فسمي الخليل إبنه أحمد، فتأمل الذين شموا بهذا الاسم حتى جمل العراقي. هذه حصرهم له تسعه سته ذكرهم في الاول وثلاثه استدركهم على ابن الصلاح قال ومنمن يعني يجري فيه الاتفاق والاختلاف قال واحمد بن جعفر بن وجده حمدان هم اربعه تعده اي من الروات اربعه كلهم يسمى احمد بن جعفر بن حمدان لكن قد يختلفون في الكلية وفي النشبة، سيكون هذا من باب المستقى والمشترى. قال أنا مثال القسم الثاني. القسم الأول كان الاتفاق في اسم في الاسم اسم أبي الخليل بن أحمد. وهذا القسم الاتفاق في الاسم واسم أبي واسم الجد. كما نظام القسم الثاني من اقسام المتفق والمفترق وهو ان تتفق اسماءهم واسماؤا ابائهم واجدادهم نحو احمد بن جعفر بن حمدان اربعه متعاصرون يعني اربعه من الروايات كلهم يسمى باحمد بن جعفر بن حمدان وكلهم في طبقه واحده وهذا مما يعني يشكل في حديثهم خصوصا اذا وجد ان بينهم تفاوت من حيث الجرح والتعديل لكن لو كانوا كلهم بقاع او كلهم متكلم فيهم يسهل الامر قال ابو احمد بن جابر بن حنبان اربعه متهاشرون في طبقه واحده والطبق كما هو معروف عند علماء الحديث هم جماعة من الرواة عاشوا في زمن أو في أزمان متقاربة واشتركو في الشيوخ وفي التلاميذ. الأول أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر البغدادي القطيعي وهذا راوية كتاب المُسلَب. وشر من الامام احمد وراوي كتاب الجود وراوي كتاب الاشرده وكلها للامام احمد رواها عنه ابنه عبد الله وروى ابو بكر القطعي هذه الكتب عن عبد الله وله روايات على البخاري لأن هناك أحاديث يرويها أبو بكر القطيعي عن أحمد دون أن يذكر فيها عبد الله قال في الأول أحمد بن جاثر ابن حمدان ابن مالك أبو بكر البغدادي القطيعي شمع من عبد الله بن أحمد ابن حمبل المشندي وجهد يعني كتاب المشلد وكتاب الذهب توفي سنه زماني 60 و 300 وقال هو ابن عين الاصفهاني واخرون كثيرون هذا اولهم قالوا الثاني احمد بن جعفر بن حمدان بن عيشه الشقطي البصري يكمن ابو بكر ايضا فقال شارك أيضا مع القطيعي في الكمية، لكن الخلاف فيما بعد الجد، فالأول ابن مالك والثاني ابن عيسى، قال رواه عبد الله بن أحمد ابن إبراهيم الدورقي وغيره، ما عنه أيضا أبو نعيم يعني صاحب تاريخ أشباح. ودوره وهو صاحب الحليه قال وتوفي سنه 63 وبل ازنيه وقد جاوز المئه واما التالي ذا احمد بن جابر بن حمدان الدينوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شمان من الروحي رواه علي بن القاسم بن شهبان الرازي وغيره قال واما الرابع احمد بن جابر ابن حمدان ابو الحسن القرشيشي روى عن عبد الله بن جابر ومحمد بن حسين ابن خالد القرشيشي القرشييين وكلهم يعني من مدينه برخوس وهي من مدن الشام روى عنهم قاضي وخصي وعبد الله